بوك تو سم ديسات سبعون سبعون نيجحا حتيت الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ хотите потанцевать هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ хотите прогулятся я хочу курыць. أحب أن أدخن أحب أن أدخن. هو هل تريد سيجاره؟ هل تريد سيجاره؟ يون هو يريد شعلة نار. ولاعه. هو يريد شعلة نار. يا خاتيلابو تشاغو احب ان اشرب شيئا احب ان اشرب شيئا يا حابيه لباى چاغو نيبوت پايهستي احب ان أكل شيئا احب ان اكل <سؤال> أحب أن أريح نفسي قليلا Я хацела бы нешта ў вас спытаць Ухыб ан ас'алькум шэй'ан. Я хацела бы вас аб чымсці папрасіць. Ухыб ан ат'луб минкум шэй'ан. Я хацела бы вас на штосці запрасіць. احب ان ادعوكم لشيء احب أدعوكم لشيء. عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ ماذا تريد حضراتكم هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم ظهرب أو تفضل حضركم شيء أو تفضل حضرتكم شيء مخ يخ دوم نريد أن نذهب إلى البيت نريد ذهب إلى البيت فنا تكسي هل تريدون تكسي سييارة أجرة هل تريدون تكسي؟ Я не хочуть потелефонувати. يريدون ان يتصلوا بالتليفون. يريدون ان يتصلوا بالتليفون. зайдітьте калі